عن البدع التي وقعت في الأنكحة في الجاهليات ويرجع سبب ذلك إلى الإحداث الإحداث في الدين وإلا فإن النكاح المشروع كما هو معلوم وضد السفاح فالنكاح هو ما كان مما شرع الله عز وجل ومن جاء به المرسلين عليهم صلوات والسلام وهو معلوم وما زال المسلمون على ذلك وحتى قبل الاسلام لا يزال كثير من الناس على النكاح المعروف اليوم يطلب نكاح ابنة الرجل أو اخته منه أو من وليها ثم يكون ذلك بتوثيق وبأمر ظاهر معلوم واختصاص هذا الرجل أو اختصاص تلك المرأة بذلك الرجل وما يترتب على ذلك النكاح من حقوق هذا معمول به في الجاهلية ومعمول به في الإسلام وأما ما أحدثته الجاهليات من البدع على الأنكحة فهو راجع إلى أصلها الذي سبقت الإشارة إليه في هذا الكتاب وكرره المصنف وهو أن الجاهليات اشتركت في خاصية واحدة وهي عبادة غير الله ويظهر البدع والتشريع من دون الله إذا شرعوا من دون الله أحكاما من عند أنفسهم فإنهم يشرعون في الأنكحة أحكاما من عند أنفسهم ويشرعون في البيوع والعقود أحكاما من عند أنفسهم ويشرعون في سائر أبواب المعاملات بل وفي العبادات أحكاما من عند أنفسهم وسيجعل المصنف في هذا الفصل ما يتعلق بالأنكحة مثال لخطورة التشريع من دون الله ويشير إلى مسائل تطبيقية في النكاح كيف استطاع أهل البدع من أهل الجاهلية الأولى وممن حدا حدوهم كيف أدخلوا هذه البدع في أبواب النكاح اقرأ بارك الله بك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيها ومعمولا بها ومتخذة فيها كالدين المنتسب والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غيره بل كانت من جملة مخترعوا وابتدعوا وهو على أنواع يعني لا أصلها في الشرايع. لا في من التي أبينا عليه السلام ولا في شرائع المرسلين وهذه خاصية الجهليات أنهم يحدثون ويشرعون من عند أنفسهم ما يناقضون به الفطرة ويناقضون به الشرائع المستقرة من لدن الأنبياء عليه الصلاة والسلام فالمصنف يشير إلى أن هذه الشرائع الباطلة الفاسدة ليس لها عهد وليست بمعروفة في شرائع الأنبياء عليه السلام إينا. فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء الأول منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها والثاني نكاح الاستبضاع الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضع منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه حتى يبين حملها صححا حتى يبين حملها حتى يبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب زوجها إذا أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع نعم النكاح الأول قال نكاح الناس اليوم وهذا كان في الجاهلية أي النكاح المشروع وهذا مما يدلكم على أن انتشار الجاهليات لا يمنع أن يكون هناك فطرة صحيحة وأن بقايا من الناس يبقون على بعض الأحكام الصحيحة حتى وإن دخلهم الشرك تبقى بقايا مثلا من أهل الكتاب على بعض الأمور الفطرية الصحيحة وقد يبقى بعضهم أيضا على المله. وإن كان لا يعرفوا معرفة كاملة لكن يكره الشرك كما كان بعض الحنفاء يكرهون ما كان عليه قومهم من الشرك بالله تعالى لكن لا يعرفون دينا بينا يتبعونه ففي الجاهلية كان هناك كثير من الناس يبقى على نكاح الناس اليوم يبقى, يبقى على مثل نكاح الناس اليوم أي نكاح المسلمين حديث عائشة حديث صحيح البخاري قالت الأول منها نكاح الناس اليوم أي الذي عليه المسلمون وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سلاح إن صح هذا أو يعني لكن إن صح أثرا أو والله أعلم لكن مثل نكاح النبي صلى الله عليه وسلم وأنكحت كثير من الناس كان مثل النكاح الصحيح مثل الأنكاح الصحيح اليوم وهو صورته أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكفها النكاح الشرعي المعروف هذا كان معمول به في الجاهلية النوع الثاني نكاح الاستبضاء وانظروا كيف تختلط المصالح في أدهان الجهليين الجهلية بزعمها تريد أن تضع الأعراف والقوانين لتحقيق مصالحها وهذا أمر كما سبق معكم يرجع إلى إلى البدع لأن البدع تجري في المعاملات بشرطها الذي يتكلم عن المصنف والنكاح من أبواب النكاح من أبواب المعاملات فانظروا المصلحة التي اشتبهت عليهم بزعمهم أنهم يريدون نجابة أن الولد ووقعوا بسبب ذلك في أي شيء في الزنا وفي والعياذ بالله مثل ما هو موجود الآن مثلا يقولون الحرية الشخصية وفي حقوق الإنسان المزعوم الآن في الغرب يقولون ماذا يقول لحرية الشخصية حرية المرأة وهم في آخر الأمر في أي شيء في انتشار الزنا والخناء وإفساد الفطرة البشرية وهم بزعمهم يطلبون ماذا يطلبون المصلحة بزعمهم ومن هنا أجمع العلماء قاطبا على أن الإنسان لا يستطيع أن يدرك المصلحة بنفسه أن العقل لا يستقل بإدراك المصالح ولا بد له من هاد يهديه والهادي هو الشرع فإنما يهتدي بالشرع وقع في مثل هذه التناقضات العجيبة يريد نجابة الولد ويحكم على العرض بأي شيء بالفساد ويقع في الدياثة يعرض امرأته لتستبضع من رجل ويصير بعد هذا الاستبضاء نظام يكف عنها حتى يتبين حملها منه ما يقربها فإذا تبين حملها منه قربها بعد ذلك كل ذلك بزعمه يريد يريد نجابة الولد فتختلط عندهم هذه المصالح ثم يشرعون الأحكام من عند أنفسهم ثم يقعون في التشريع الذي حرمه الله عز وجل فيشرعون ما لم يأذن به الله فيقعون في البدع ويضيعون الضروريات الخمس التي منها كما سبق كلام المصنف في الدين ثم أتبعه بالكلام بالنفس والآن في أي شيء نحن الضروري الثالث هو حفظ العرب ولذلك الآن أعراض البشرية تنتهك بأي شيء أعراض الناس الآن في الغرب في كثير من المذاهب تنتهك بأي شيء باسم إيش اسم الحرية وحقوق الإنسان ينتهيكون الأعراض ويتكاظر الزنا حتى تبلغ الأعداد يعني آخر الإحصائيات في بعض بلاد الغرب تزيد إلى سبع ملايين يعني شعب كامل هؤلاء لا آباء لهم ويشاهدون هذا ويرونه بأنفسهم ويعتبرونها مشكلة ويبحثون الله عن حلول إلا حل واحد لا يبحثون عنه وهو تحليم الزنا هذا ما يقربون لأن تحليم الزنا فيه معنى الثقة بالدين حتى وإن لم يسلموا وهم لا يريدون يقدمون أي تقارب مع الدين والفضيلة فباسم المصلحة ينهيكون البشرية وباسم المصلحة ينتشر الزنا عندهم وبال... وباسم المصلحة تتاح الحرية للنساء يصنعن ما يشاء من الفسوق والفجور فهذه خاصية الجاهليات في كل عصر وفي كل زمن ولا شك أن هذه الصورة الموجودة الآن صورة لا تدري كيف يتجه العقل البشر أن الإنسان يسلم مرأته لرجل آخر يتلدد بها وتستبضع منه ويرسلها هو بنفسه ويجعل هذا عرفا تقليدا ثم يكف عنها حتى يتبين حملها ثم بعد هذه الدياثة تبقى زوجته ويعاشرها بعد ذلك كل ذلك لمصلحة ويعمل هذا لأي شيء في ظنه يعمل لمصلحة نجابة الولد وهكذا الجاهليات تشرع من دون الله وتفسد في الأرض باسم ايش باسم المصلحة ايه والثالث أن يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمع عندها تقول قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها فلا يستطيع أن يمتنع منه الرجل لاحظ هنا فلا يستطيع أن يمتنع منه نظام إلا ما هو النظام هذا؟ نظام عرفي وقد سبق معكم أن الدساتير تنقسم اسمي. إلى قسمين الدساتير مكتوبة ودساتير غير مكتوبة وكلها دساتير كلها شرع من دون الله وكلها قوانين لكن العرب ما كان عندهم قدرة على الكتابة لكن هذه قوانين ملزمة شوف فلا يستطيع شوف لاحظ فلا يستطيع أن يمتنع منه يعني النظام الموجود عندهم العرفي المعمول به أن يلزمه استتباع هذا الولد لو تريد تصيق هذا في مادة قانونية عندهم كيف يصير صياغتها أن المرأة هي التي تعين الأب لهذا الولد المادة الثانية أنه يلزمه أن يستتبعه هذا النظام إلا أنه غير مكتوب وبه يستبيحون المحرمات وبه يستبيحون واستباحة المحرمات هذه خاصية الجاهريات قديماً وحذيذاً وإذا قلت لماذا تشرعون من دون الله قالوا الدين خاص بمجال معين أما المجالات الأخرى فالإنسان هو الذي يشرع فيها وهو الذي ينظم وهو أدرى بمصلحته وعن طريق طلب المصلحة بزعمهم يقعون في هذه القادورات وين يكون المجتمعات بمثل هذه المصائب هنا اقرا الرابع والرابع أن يجتمع الناس الكثيرون فيدخلون على المراه لا تمنع من جاءها وهن البغايا كن ينصبن على ابوابهن رايات تكون علما فمن ارادهن دخل عليهن فإذا حملت احداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا له ودعوا لها القافه ثم لحقوا لذهب الذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك هنا ماذا النوع الرابع الأول الرهط دون العشرة الثاني دور للبغاية وقد كان هذا في الجاهلية يكون في طرف من طرف من أطراف مكة أو مدينة أخرى يكون في طرف منها بيوت للبغاية معروفة مثل دور البغاية الموجودة في الغرب وفي غيره فيدخلون الناس الكثيرون لكن هنا المحكم في نسبة الولد ليست المراه انما القافه الوجود الكثره والذي يحكم فيه القافة والقافه هم الذين يتبعون الاثر القافه هم الذين يتبعون الاثر ولهم معرفه بالحاق الولد بابيه بقراء معينه فينظرون فيه ثم يلحقون الولد بالذي يرونه دخل عليها عشرين الحقوا الولد برقم خمسة عشرة أو برقم عشرة يلحقوا قال هنا فالطاط به أي التصق به هذا معنى التاط به التاط به أي التصق به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ما يستطيع يمتنع هذا هذا نظام عرفي ما يستطيع يمتنع من هذا هذه الصورة الرابعة اينام فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق حدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم وهذا الحديث في البخاري في البخاري مذكور وكان لهم أيضا سنن آخر في النكاح خارجة عن المشروع كوراثة النساء كرها وكنكاح ما نكح الأب وأشباه ذلك جاهلية جارية مجرى المشروعات عندهم فمحى الإسلام ذلك كله والحمد لله نعم محى الإسلام ذلك بقاعدته المعروفة أن العبادة لله وحده بلا شريك وهذه تسقط عبادة الأسلام والطواغيت المعبودة من دون الله يترتب على ذلك إسقاط حق هؤلاء في التشريع للبشر يترتب على هذا إسقاط حق هؤلاء الطواغيت في التشريع للبشر فما في أحد يبشرع لهم لا الثالث ولا الرابع ولا يقبل منه أصلا ف ما الله ذلك بالإسلام والحمد لله إلا ما صنعته طوائف رجعت إلى ما كان عليه أمر الجاهلية يشرعون لأنفسهم من دون الله ويدخلون في نفس الطريق كما سيدكر المصنف أصنافا من هذا فالمقصود هنا أن هذه الشرائع الباطلة نشأت عن فهمهم الفاسد للدين فهم يفهمون الدين وأنه إثبات أن الله هو الخالق قد ياتي اقوام يضيفون على ذلك بان الله عز وجل هو الواحد وقد ياتي اقوام يضيفون على ذلك بان الله يستحق العباده لكن ما هي العباده, ما هي العبادة؟, العبادة يحرفون العبادة. مع الله غيره او يحرفون في معنى العباده ويقولون يعبد الله مثلا في أمور خاصة من الدين وفي البقية الباقية لا يعبد ولا يتتبع شرائعه بل الباقي هذا تحكم القوانين الوضعية تحكم الشرائع المنحرفة فهذا من جنس أفعال الجاهليين فهنا الآن تطور بهم الأمر بسبب تشريعهم من دون الله إلى أن أدخلوا التشريع أولا أفسدوا الفطرة في الزنا في صور كثيرة واتخاذوا عرفا هذا استحلال الآن واضح جدا هذا المصنوع عندهم الآن يدل على استحلالهم للزناء في هذه المواضع التلاكة الأمر الثاني أنهم زادوا على ذلك في أبواب النكاح الأخرى فيرثون النساء كوراثة النساء كرها يأتي إنسان يجد امرأة أبي فيرثها وينكحها وكنكاح ما نكح الأب أيضا وكل ذلك بسبب أنهم هم الذين يضعون لأنفسهم التشريع وهم الذين يضعون لأنفسهم الأحكام نعم ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممن حرف التأويل في كتاب الله فأجاز نكاح أكثر من أربعة نسوة نعم الآن البدع تتجدد صحيح أن الإسلام محل جاهلية لكن ما معنى أن الجاهلية ما تعود؟ صحيح الجاهلية لا تطبق الأرض كلها لكن لا يعني أنها لا تعود وتعود الجاهليات إما في داخل الفرق كما سلف في مسائل كثيرة حتى أنهم عبدوا غير الله وهذا رأس الشرك فإذا وقع منهم الشرك سيقع منهم التشريع فيما دون ذلك إذا شرعوا للناس جواز عبادة غير الله فهؤلاء أيضا سيشرعون للناس في الأنكحة وفي غيرها وهذه الآفة تستمر من قرن إلى قرن لكن تضعف حينا وتتسع حينا آخر وتجدها عند الفرق كما سيذكر المصنفون يستبيحون المحرمات بالبدع مثل الجهلية ويشرعون عند أنفسهم وليس عندهم استعداد يلتزمون بما ورد من النص الصحيح وتجوزون هذا كله ويبتدعون في المعاملات كما ابتدعوا في العبادات كما ابتدعوا في الشرك ثم يأتي تأتي فترات يضعف هذا وتأتي فترات يقوى وكل ما تأثر المسلمين بأهل البدع كما تأثرت الفرق ببدع النصارى فإن مثل هذه الأمور تتسع عندهم وكما هي في العصور المتأخرة الآن المسلمون تأثروا لا شك بالغرب وتأثروا باسم حقوق الإنسان وتأثروا بأمور كثيرة فاستباحوا كثيرا من المحرمات فيما هو معلوم بالقوانين الوضعية وهذا من جنس التشريع من التشريع من دون الله وهو من جنس فعل الجاهلية الأولى وسيذكر المصنف الآن أمثلة لهذا اقرأ وردمه إما اقتداء في زعمه بالنبي عليه السلام حيث يحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهن ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به عليه السلام وإما تحريفا لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فأجاز الجمع بين تسع نسوة في ذلك ولم يفهم المراد من الراوي ولا من قوله مثنى وثلاث ورباع فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها مثل سائر البدع مثل سائر البدع سواء في أصل الاعتقاد مثل بدع الشرك وكونهم في هذه البدع الآن يحيلون بدعتهم إلى بعض النصوص هذا لا يعذرهم هذا لا يعذرهم لأن ليس فيها مستند فانكحوا ما طاب لكم من نسام اثناء وثلاثة وارباع أي اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا على ما هو معلوم في لغة العرب والقرآن لا يفسر لها بلغة العرب لكن الذين قالوا مثنى أي ثنتين زايد ثلاث كم سارت خمس زايد أربع كم سارت تسعة هذا ما تعرفه لغة العرب هذا عبث هذا من تحريف الفرق الجهال بلغة العرب من المسالك الفاسدة لكن لغة العرب هنا معدول به عن اثنين اثنين وثلاثين ثلاثين واربعا اربعا هذا معناه يعني اثنتين اثنتين او ثلاثا ثلاثا او اربعا اربعا هذا معنى عند اهل العربية العارفين بها اما عند المتلاعبين بالقرآن هذا يسبب غريب ان يقولون تسعة مثل الاول الاول نكاح النبي صلى الله عليه وسلم تسعة مخصوص به فتجاوزوا مسألة الخصوصية واجعلوا عام له ولغيره واجمعت الامة على انه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فالليه بتجاوزون الاجماع تجاوزون النصوص هؤلاء في الحقيقة يريدون يشرعون من عند انفسهم ويتعللون بماذا يدسون بدعهم بالشرعيه يغطونها بالشرعيه ما يلبس على الناس غطي بالشرع مثل الشرك استباحه الشرك وغطوه بماذا بالشرعيه باسم دعاء الصالحين وباسم محبه الصالحين وباسم التقرب واكرام الصالحين او كونك بهذا هذا ما يرفع عن صفة الشرك ولا يرفع عن كصفة العذاق ولا يرفع عن كصفة الظلم الذي ظلمت به نفسك وظلمت به غيرك وجنسه بدع الجاهلية الأولى يغطها بماذا باسم المصلحة فعندك الآن في العبادات يغطونها باسم التقرب إلى من؟ إلى الله التقرب بالصالحين وفي المعاملات يغطونها بشرعية طلب المصلحة وأي بدعة من بدعة الجاهليات ما تخلو من هذا أو من هذا لكن هذا ليس بشيء عذر غير مقبول وحتى اللي عبدوا العجل عبدوا بماذا؟ قالوا هذا فيه أثر من أثر جبريل عجل من ذهب عجل من ذهب لو عبدوا عجلا حيا لكان ذلك شرك وهذا عجل له خوار من الهواء الذي يصفر فيه لكنه جمات وحبدوا واستحلوا عبادته بزعم من فيه أثر جبريل عليه السلام وعبادة القبور تستحل عبادتها والطواف عليها باسم التقرب الصالحين والقواني الوضعية باسم المصلحة والاستبضاء باسم نجابة الولد وحقوق الإنسان هذا من حق وهؤلاء يستحلون التسع ويعبتهم في الشرائع ويغطونها بالمتشابه الذي قال الله عز وجل فيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة قال أهل العلم ابتغاء الشرك والفساد في العرض قالوا لرجل أحمق وما هو بأحمق قالوا تدعي النبوة قال عندك دليل النبوة ختمت واسمه بيان قال نعم عندي دليل قال ما دليلت قال هذا بيان للناس فاللي بيتلاعب بالشراء ما الحيلة فيه, فيه؟ فكل هذا غير مقبول هو يرجع إلى نفس خاصية الجاهلية الأولى تشريع من دون الله ابتغاء الفتنة وابتغاء الفساد في الأرض سواء غطوه في نسم العبادات بالتقرب إلى الله أو غطوه في اسم المعاملات بأي شيء بطلب المصلحة كل ذلك لا يغني عنهم شيئا وفساد الجاهليات في الأرض مغطى بهذه الأمرين فساد الجاهليات من البغي والظلم والشرك واستحلال المحرمات مغطى بهذه الأمرين إما بالتقرب إلى الله بزعمهم وإما ابتغاء المصلحة وتحقيقها فإذن ما نسب إلى بعض الفرق ومنهم الشيعة وسيذكر المصنف هذا أيضا أما الأول فهم مخالف لإجماع المسلمين بل كل الأمرين مخالف لإجماع المسلمين فإن نكاح التسع خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام فهم في هذا شاق الله ورسوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وسعت مصيرا لا يصلح له عذرا هذا هذا مصادمة الإجماع الأمر الثاني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلاً هذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص إلى علماء العربية لا إلى الجهال أصحاب العجمة من الفرق لأن أكثر الفرق من هذا الباب أكثر الفرق عندهم آفتان جهل بمقاصد الشريعة وجهل بمقاصد اللغة العربية يتكلمون في الإسلام بجهلهم وزيغهم وفتنتهم فهنا في لغة العرب مذنى و وارباء معدول بها عن اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا واربعا اربعا فلا نكاح فوق الاربع فالنكاح الخامسة كما أجمع الفقهة باطل يبطل مثل نكاح المرأة في عدة فيها فما من هذه الآية إنما هو فهم فاسد ولذلك قال المصنف فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها مثل التشريع الأول عند الجاهديين له دليل له مستند هذه كلها من باب واحد ولا يعفيهم أنهم يغطون بدعهم بهذا المتشابه الذي اشتبه عليهم بزعمهم ولو ردوا إلى المحكم لا الحق في ذلك هنا ويحكى عن الشيعة أنها تزعم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع الأعمال هذا الذي يدل لك أن هؤلاء متلاعبون بأي شيء علموا بالشريعة إذا وجدوا أن مسألة تلبس على العوام بمتشابه من بعض النصوص وحطوا النص غطأ لها أما مسألة إسقاط التكاليف عن أهل البيت فيها في دليل يشبه في هذا ما فيه ها وماذا يصنعون؟ يركبونها وجزافاً، ما يحتاج دليل يعني اللي ممكن تتغطى بدليل بشبهة، ماذا يصنعون فيها؟ غطون. أهل البدع ماذا يصنعون؟ يغطونها واللي ما تتغطى؟ ويستغلون؟ يركبونها جهاراً، جز... ما لا عندهم شيء من المفين تجيب له دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغط عن أهل بيتي ومن كان منهم الأيوم القيامة جميع التكاليف من فين دليل ومن فين شبه الدليل، لا في دليل ولا في شبه الدليل لكن من على الله هذا طبعا من التشريع هذا التشريع فهذا من أخطر أنواع التشريع لو جيت الإنسان قد تسقط عنك الصلاة صار تشريع ما هم مجنون تسقط عن الصلاة مكلف وله بدون التمييز هتتقول ما تصحي صلاته وله دون البلوق هتتقول ما تجيب عليه أنت الآن تتكلم في إطار الأدلة الشرعية لكن جيت تسقط عنه الصلاة مطلقا وهو بالر هل صار تشريع ولا لا فما بالك اذا اسقطت عنه الجميع التكاليف جميع الشريعه هذا هذا ما بعده التشريع تشريع خلاص تسقط عنه مثلا التكاليف في باب معين يا الله ادنا على الله تفترون فما بقي الا اذن من الله او افتراء ولذلك ماذا قال الشاطبي عن التشريع ايش قال وسمه سماه افتراء على الله بخلاف معصية العاصي بخلاف معصية العاصي فإن العاصي إذا عصى لا يفتري ويقول معصيتي مباحة أو أن الله أذن لي فيها شوف لو قال أذن لي فيها انتقل من مجرد, إلى من مجرد العصيان إلى التجريع والافتراء والثاني كفر والأول ليس بكفر فهذه المسألة التي تعبت فيها الفرق ولج الخلاف أصبحوا في أمن مريج المعصية من حيث هي معصية ليست بكفر اللهم إلا أن تكون بالشرك والكفر أو بترك الصلاة كما يقول كما هو الصحيح من ذهب العلماء إذا عصى بترك الصلاة فإنه يكفر وإذا عصى بالكفر والشرك فكفر والشرك لكن ما دون ذلك من المعاصي كالزنة والسرقة ليست بكفر لكن إذا افترى وقال آذن الله لي فيها وأنها مباحة ينتقل من إيش؟ ينتقل من مجرد العصيان إلى التشريع والتشريع افتراء وهذا الذي أشار إليها الشاطبي في الدرس الماضي فهنا يمارسون أي نوع يمارسون الافتراء التشريع من دون الله الكذب على الله وعلى رسوله وهو من أقبح من أنواع الشرك إذا عاد كذب الناس على الله ورسوله وشي يبقى دين يبقى دين للناس يبقى حق في الأرض من فين انتشر الفساد إلا من هذا الباقي وهو التشريع من دون الله عياذا بالله من ذلك أعدق ويحكى عن الشيعة ويح... ويحكى عن الشيعة أنها تزعم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع الأعمال وأنهم غير مكلفين من إلا... دان بحبهم يعني خلاص الأمة ما لازم تحبها للبيت حبها للبيت واجب ولا ما واجب ما سقطت التكاريب على الأمة كلها والحمد لله رب العالمين يا أذن بالله من ذلك لأن الأمة فيهم أهل البيت والباقين في أحد ما يحب أهل البيت ها؟ فإذن أهل البيت واجب لمحبته أهل البيت النبي عليه الصلاة والسلام فبقي الآن قال أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم بقي أحد من الأمة نسخ للشرائع عن الأمة بالكلية إلى يوم القيامة نعم وانهم غير مكلفين الا اللهم غير غير مكلفين وانهم غير مكلفين الا بما تطوعوا به وان المحظورات مباحه لهم ايوه هذا بيت القصيد شوف الجاهليات تريد عن المحرمات بس هذا بيت القصيد استحلال المحرمات والزنا والربا والخمر وسائر الفواحش الجاهليات ما تريد الا هذا لذلك ليش تكره الاسلام وتريد تشرع من دون الله حتى ما تريد تقول لا هذه انحرافات وهذا فساد لا كحنا نرتكبه ضعفا حتى ما مستعدين يقول الكلام هذا لا مباح ماذا حقوق الإنسان الآن تستبيح حقوق الإنسان في الغرب كم تستبيح من المحرمات المعلومة في الفطر والتي ورد تحريمها في جميع شرائع الأنبياء كم تستحلم من المحرمات الزنا محرم في جميع الشراء ولا ما هو محرم حقوق الإنسان استحلونه ولا لا استحلونه. يعتبرونه من الحرية الشخصية من رضي به فاعلا أو مفعولا فيه فلا شيء عليه هكذا يجمعون مسألة بالنسبة لهم مسلمة عندهم لا تحتاج مراجعة باسم المصلحة يشرعون لأنفسهم ويشرعون لمن اتبعهم بالنسبة لتبرج السفور طبعاً أدنى من الزنا كله يعتبر مباح باسم ماذا؟ باسم المصلحة وبعدين ينتقون أسماء يعني براقة حقوق الإنسان وباسم المصلحة شرب الخمور أيضاً حرية شخصية وقل مثل ذلك في إنشاء المذاهب الضالة والأفكار الضالة برضو من الحقوق حق الإنسان الإنسان له حق في هذا فباسم المصلحة تستباح المحرمات فهم يدورون على بؤرة الفساد هذه بس يغطون هذا عن الناس يضعون إطار معين يخادعون الناس فيه بألفاظ براقة لكن الجاهليات القذرة تسعى إلى أي شيء إلى القدورات هذه تريد تأتي للقادورات من أي مكان ولذلك إذا جاءتهم مشاكل من طريق القدورات هذه ليس ما حما من العقل ولا من الدين ما يرجعون به ويفكرون لأن المشكلة جاءتهم من هذا الباقي مثل مسألة المسألة الناقشونا في العالم وهي انتشار السكان انتشار السكان ليس في مشكلة في العالم مثل العالم العربي ما يشتكي من انتشار السكان وفي بعض الدول الغربية أيضاً العدد فيها قليل مثل النمسا مثل بعض البلاد كندا الحدد محدود فيها لكن عندهم مشكلة من انتشار الأعداد البشرية بسبب الزنا شوفوا الجاهدية كيف تفكر في إدارة القضايا التي هي تتسبب في الدخول فيها يحلون الزنا ينتج عن الزنا هذا إحصائية قديمة قبل عشر سنوات ذكرها البار محمد البار في كتاب الأمراض الجنسية وصل عدد الذين لأب لهم في أمريكا حوالي سبع ملايين غير البلاد الأخرى المجموعة اللي في أوروبا قبل عشر سنين خمسين مليون خمسين مليون كم شعب كلما أولا لا آباء لهم يسألهم آباء لأن الجاهلية بها حزنا باسم حقوق الإنسان وباسم الحرية الشخصية وباسم المصلحة لما نشأت المشكلة هذه عندهم كيف يحلونها لو كانوا عقلاء كيف يحلونها ما هو الحل الطبيعي لها ها إما أن يسلموا وإما على الأقل مع كفرهم يحدثون بعض الأشياء المناسبة للفطرة مع أنها لا تغني عنهم شيئا لكن على الأقل تخفف عنهم مزين ما يجمع عليهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة يتخفف عليهم المشاكل الدنيوية على المفروض تتشع عقولهم لأي شيء لتحريم تحريم الزنا وإن يترتب على تحريم الزنا يترتب على تحريم الزنا وإن يجد عقوبات فمعنى هذا أن أكثر الناس خوفا من العقوبة يبتعدون عن الزنا واللي يتحايلون عليه يتحايلون عليه بإطار محدود فما تنتج ال مليون هذه ولا ال مليون هذه احصائيه قبل 10 سنوات الان اكثر طبعا ال مليون هذه من من سيعيلها من يقوم بها هل لهم اباء فبنظام الدوله لا بد للدوله تعيلهم مطعما ومسكنا ودواء وتعليما وبعدين ما سن ال15 لان سن البلوغ يعتبر عندهم متاخر الى كم 18 سنة لازم يعينون 10 ملايين أصبحت مشكلة ألا ما مشكلة هذه المشكلة كيف يحلونها كيف يحلونها هل سيتجون إلى تحريم الزنا تنتهي المشكلة يقول الله نحن مخطيين في مسألة الحدوية الشخصية وحقوق الإنسان نحن معارضين للدين وهذا الزنا الذي أحللناه ترتبت علينا مشاكل كثيرة ويرجعون عن طريق حكمائهم وعقلائهم إلى منع من الزنا وينتشر طبعا في الإداعات العالمية وأن مثلاً الدولة الفلانية والدولة الغربية حرمت الزنا هذا يعتبر انتصار للدين حتى وإلا يسلموا لا ما يتجوه لهذا القادرات لازم يبقون فيها وش يسوون يجبون المشكلة دي ويجعلونها دولية عالمية ويقولون العالم عنده مشكلة بانتشار السكان والعالم ما, ما عنده مشكلة بانتشار السكان وهذا عندهم مشكلة بانتشار أولاد الزنا ويعقدون مؤتمرات على رؤوس المغفلين ويتجهون لحل المشكلة عن طريق آخر لأن القوانين تحرم الإجهاض القوانين وضعية تحرم الإجهاض فمعنى هذا هذه المرأة التي زنت في الجاهلية الأولى استبضعت أو يجتمع الرحط عليها ما عندهم فن للإجهاض في الجاهلية الأولى. يعني ألولت ينسبونه إلى الأب إذا نسبوه إلى الأب الجاهلية الأولى من ناحية الاقتصادية أحسن من الجاهلية الدولة من مسؤول عنه اقتصادياً؟ أبوه, أبوه لأنهم نسبوه إلى أبوه حددوا المسؤول عنه جنائياً واقتصادياً لكن هؤلاء ما في مسؤولية لا تصبح على الدولة فجاوب بحل المشكلة قالوا العالم في مشكلة انتشار السكان وواجدين أفريقيا ناس جعانين ميتين قالوا شوف حتى الناس يقولوا نشوف أفريقيا فيها مشكلة ثم يجمعون دول العالم لمناقشة مشكلة انتشار السكان ثم يدرسون القادورات هذه في مجالسهم وفي اجتماعاتهم يعني يشرعون حل الزنا باسم حقوق الإنسان باسم المصلحة ثم يجمعون العالم لمدرسة هذه المشاكل ثم يتوجهون بطريق علني أو خفي لحل الإجهاض يعني الآن تصور الخمسين ملايين من الزنا أو أكثر في الغرب لا أحد حلين الحل الأول تحريم الزنا فيصير بدل الخمسة الملايين تنقص إلى مثلا الخمسين مليون تنقص خلالها تصير مئة ألف نقص العدد الذين سيقومون بعد الجريمة من وراء القانون سينقص العدد هذا حل الحل الثاني طبعا الحل الجهديات ما ترغب فيه لأنه في مصلحة الدين ما يرغبون فيه الحل الثاني إباحة الإجهار يصير المرأة إذا زنت كرمكم الله وبدأ يظهر بعد التحرير بدأ بأنها حامل في القوانين ممنوع الإجهاض إلا الإجهاض الطبي أن تكون المرأة يخاف عليها الموت أو الجنين الموت يكون الإجهاض لكن في غير الحالات ممنوع الإجهاض فهم اتجهوا إلى إباحة الإجهاض حتى يحصل ماذا حتى يتخلصوا من الملايين هذه أي امرأة يبدأ يتحرك بطنها ماذا تصنع؟ من منذ أن تعرف بداية أن, الحم... أن فيها حملة باسم القانون وباسم النظام تذهب إلى فين إلى المستشفى والمستشفى يقوم بإيشي يقوم بإجهاضها فإذن يروحون... تروح الموؤودة هذه وين تروح الجاهديات دائما الحديثة والقديمة هذا في فن الوقت وباسم حقوق الإنسان أيضا يأيضون الجنة في بطون الأمهات باسم حقوق الإنسان وين يروحون ذولا يروحون في الزبالات فتتخلص ما تصبح أمام الدول لا ستين مليون ولا أربعين مليون ولا ثلاثين مليون من أولاد الزنا يحتاجون إلى, إلى رعاية ويبقى الزنا مباحا لما جوا طرحوا القضية هذه مثلا في مؤتمر السكان الذي في مصر كثير من الناس قالوا لا إلى هذا الحد لا تبعون الإجهاض وهم حقول باحث الإجهاض قتل الأنفس ومخالف للشرائع وكان المفروض يقال لهم أنكم أنتم اصلا مخالفين الشرائع في إباحة الزنا ثم ستنتقلون إلى مخالفتها مرة أخرى إلى إباحة الإجهاض وقتل الأنفس فأنا تصرفون وأنا تؤفكون وما الذي إعطاكم أن تشرعوا لأنفسكم هذا وتقننوا لأنفسكم هذا لكن ما يعني قضايا الإسلام لازم تتضح بادي الشمولية الجاهليات تشترك في خاصية واحدة تدور حول المحرمات كيف تصل لنقضة المحرمات التي أجمعت عليها الشرايا؟ كيف تصل؟ تعطي نفسها حق التشريع من دون الله إذا أعطت نفسها حق التشريع جمعت مفكريها وقادتها فاجتمعوا وشرعوا من عند أنفسهم وإذا شرعوا من عند أنفسهم جعلوا هذا الشريع نظاما للناس وتابعوه من الناس على ذلك وأصبح قضية راسخة إذا جاتهم مشاكل ترتبت على هذه القادورات مثل انتشار العدد من الزنا هذا ضحكوا على العالم مرة أخرى وانتقلوا من جريمة الزنا إلى جريمة على الإجهاض في غير الحالة الطبية لمجرد التخلص من هذه الأعداد فانظر هذه الجرائم التي ترتكب وباسم باسم حقوق الإنسان وباسم المصلحة وكل أمة بزعمهم يريدون العدل ويريدون المصلحة ومن هنا يتبين ما ذكره العلماء من شدة حاجة الناس إلى الرسل والرسالات وأنه ما يمكن يستقيم أمرهم إلا باتباع الرسل وخاتمهم النبي عليه الصلاة والسلام والاتباع معناه إقامة التوحيد وترك الشرك وترك التشريع من دون الله ولا ما يستقيم شيء ما يمكن يستقيم شيء ولذلك كثرة التلاعب بالمفهوم الصحيح للدين ماذا وراءه ليش حتى تغطى هذه الخاصية عند الجاهليات الحديثة اللي هي إيش التشريع من دون الله يأخذ الدين مخصوص بالعبادات الدين لله والوطن للجميع لا تدخل الدين في كل شيء كل هذا اللعب المفاهيم لا إله إلا الله يكفي النطق ممكن إنسان يترك العمل كله كما يقول غلاة المرجئة ولا يشرك شرك القبور ما هو شرك هذه محبة للصالحين يعني أنت ما تحب الصالحين كل هذه التغطيات هذه لماذا؟ لتندس اكبر خاصية للجاهليات وهي الإفساد في الأرض بالتشريع من دون الله لكن إذا كان الإسلام واضح وبين وعقدة التوحيد واضح وبين كل هذا الزيف ينكشف ويعلم الناس أن هؤلاء يرتكبون أكبر الجرائم في الأرض وهي التشريع من دون الله ويفساد البشرية بإدخالها في استباحة المحرمات ويحكى عن الشيعة أنها تزعم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع الأعمال وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا به وأن المحظورات مباحة لهم كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش وعندهم نساء يسمينا النوابات يتصدقن بفروجهن على المحتاجين رغبة في العجل هل شوف تغطية, تغطية الجرائم والكبرى والتشريع من دون الله كيف تغطى باسم التعبت أو باسم المصلحة هنا وينكحون ما شاء من الأخوات والبنات والأمهات هذا نكاح المجوس هنا لا حرج عليهم ولا في تكثير النساء ومن هؤلاء هم العبيدية الذين ملكوا مصر وإفريقية ومما ملكوا باسم الإسلام وحكموا باسم الإسلام وخضعوا الناس لهم باسم الإسلام وهم استبيحوا المحرمات والناس في غفلة من دينهم إما مغلوب على أمره أو مضلل هنا ومما يحكى عنهم في ذلك ان انه يكون للمراه ثلاثة ازواج وأكثر واكثر في بيت واحد يستولدونها خلاص ما ما في ما عاد في ضابط ما دام هم اللي بيشرعوا لانفسهم ها الاول التشريع سيال ما يقف عند حد وتنصب الولد لكل واحد منهم ويهنوا به كل واحد منهم كما التزمت يعني هذا يعني بمعنى انه يستقبله يفرح يعني أعتبر هذا عمر طبيعي جدا يسير ولد فيه شركاء متشاكسهم فيه ثلاثة ميناء كما التزمت الإباحية خرق هذا الحجاب بإطلاق وزعمت أن الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام وأما الخواص منهم فقد ترقوا عن تلك المرتبة هذا اللي كانوا يعني الإسلام منتشر ويتدسسون وخايبين على أنفسهم لكن عاد مع العصور المتأخرة يعني جواه ناس يقولوا ما شاءوا باسم العلمانية باسم حقوق الإنسان ها؟ وينشرون فضائحهم على العالم دون استحياء لكن الطوائف هذه كانت الإسلام منتشر وقوي فكانوا يتدسسون للناس وموجودة هذه الطوائف وجدت في عصور كثيرة الإباحية هنا. هنا. فالنساء بإطلاق حلال لهم كما أن جميع ما في الكون من رطب ويابس حلال لهم أيضا مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل قاتلهم الله عنا يوفكون مثل, مثل الخرافات اللي يستدل به الغرب الآن في إباحة المحرمات وانتشار الزنا والعبد والفساد في الأرض بسم حقوق الإنسان هذه خرافة خرافات نأكل لأن الغرب متقدم للناحية العلمية كثير من المستغربين ومتأثرين به ما يعتبرونها خرافات نعم. فصاروا أضر على فصاروا أضر على الدين من متبوعهم إبليس لعنهم الله كقوله وكنت امرأ من جندي إبليس فانتهى بي الفسق حتى صار إبليس من جندي فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي هذا صحيح لأن إبليس لما كفض اعترض على حكمة الأمر ولم يقل الآلهة واحد والاثنين لم يعدد في الآلهة ولم يدعو غير الله كما يصنع عباد القبور يدعون مع الله آلهة أخرى إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون دعا واحد ولا اثنين دعا واحد ولا يعتبر العالم الآخر خرافة مثلما يصلع كثير من الغربيين ومشركين فلا شك أنهم يحسنون الطلائق بعده ولا يحسنواه وصدق الشاعر فيه الأمر الثاني أن إبليس استعملهم في الإفساد في الأرض في الشرك والإباحية والتشريع من دون الله وباسم ايش باسم الشرعية مثله ابليس ابليس اعترض على حكمة الامر وباسم כاذا باسم المصلحة كأنه يقول لي هل من المصلحة اني انا اسود لمن هو دوني باسم المصلح اعترض على الله باسم المصلحة وبالقياس الفاسد اعترض بالقياس الفاسد والقياس فيه معنى المصلحة يعني يقول مقتظى المق... المصلحة مقتظى القياس الصحيح ان الاعلام لاvar للادنى ولا الأدنى يسجد للأعلى فاعترض على حكمة الله بالقياس والمصلحة الفاسدة بزعمه وعلم أتبعه في الأرض من أتبع الجاهليات التشريع من دون الله بسم المصلحة وبالأقسها الفاسدة ثم ألقعهم فيما وقع فيه من الشرك والاعتراض على حكمة الأمر وإباحة المحرمات عياذا بالله من ذلك ولا يرفع الفساد في الأرض إلا فهم الإسلام فهما صحيحا كما أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله عز وجل لنا وفقنا وياكم بطاعة بهذا المقدار وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين